Book two Sedjem Sabha Čísla al a al a Počítam Ana, a واحد، 3 ثلاثة 2 3 1 2 أنا أعد حتى 3 أنا أعد حتى 3 počitam dalej أنا أواصل العد شتيري، تات، شست أربعة، خمسة، ستة سجم، أوسم، ديفت سبعة، ثمانية، تسعة سبعة، ثمانية، تسعة počítam Ana, Ana Počítaš Anta ta'ud, Ante Ante taud. Ante Počíta. Hova yaud. Hova yaud. prvý واحد، الاول 1 الاول 2 2 اثنان الثاني 2 الثاني 3 تري. الثالث, ثلاثة. الثالث. شتيري، اشتبرتي أربعة، الرابع أربعة، الرابع تت، خمسة، الخامس خمسة، الخامس شست، شيستي ستة، السادس ستة El sadisem Siedmi Saba A sába Saba El Sabia Osem osmi Fermania A Femin Femania El تسعة التاسعة تسعة التاسعة